له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى الله به القلوب وأنار الله به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته في هذا اللقاء الثالث والمتجدد في هذه الدوره المباركة نسال الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لإتمامها وأن ينفعنا وإياكم بالاستماع لما هو خير لنا في ديننا ودنيانا ونساله سبحانه وتعالى المزيد من فضله كما اساله جل وعلا أن يوفق الأخوة القائمين على هذه الغرفة بنشر هذا الخير ونسال الله جل وعلا أن يوفق المشاركين فيها ونسال الله جل وعلا أن يفتح على قلوب الأخوة الطلبة وفقهم الله لما يحب ويرضى الله أن يفتح على قلوبهم من علمه جل وعلا وان يعلمنا وإياهم العلم النافع وان ينفعنا سبحانه وتعالى بما يعلمنا إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه درسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا كما توقفنا عنده بالأمس عند قضية الواجب ذكرنا بالأمس حول الواجب الذي قال فيه الشيخ يجب علينا تعلم اربع مسائل وذكرنا معنى الواجب فيما اخذناه بالأمس وسنعيد إن شاء الله تعالى بعجانة سريعة وقبل ذلك هل من الاخوه الطلبة الذين واضموا معنا في هذه الثلاثة أيام هل من محظرا للدرس للمتن بالأمس قرأ علينا أخونا وفقه الله أبو عبد الله قرأ علينا المتن متن المسائل الأرضعة اليوم نريد شخص آخر أو شخصين أو ثلاث ممن حضروا وقد أعطينا بالأمس التحضير ما ادري هل هناك من محضر الذي حضر الدرس اكتب لنا رقم خمسة بارك الله فيك ان يواظب ما في صوت في صوت الان جيد كنا نتمنى من الاخوه ان يواظبوا ان شاء الله تعالى بحفظ المتن لانه مهم كما قلنا وكذلك أن يركزوا في قضية الفوائد التي تمر بنا أثناء الدرس ذكرنا بالأمس حول الواجب يجب علينا أن نتعلم اربع مسائل ما المقصود بالواجب بارك الله فيكم الذي ذكره الشيخ ما المقصود بالواجب الذي ذكره الشيخ ومن يسكن لي اقوال الائمه عليهم رحمة الله حول تفصيل الواجب طيب هو ما امر به المكلف امرا ملزما واجبا جيد احسنتم هذا هو الصحيح هو ما امر به المكلف كما ذكرنا بالامس وما امر به المكلف امرا جازما نعم طيب الامر الجازم ما المقصود منه بالامر الجازم من يعرف وهذا طبعا يدرس في علم الاصول هذا الباب يدرس في علم الاصول احسنت اختنا خادمة الاسلام يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب هذا هو ضابط الواجب هذا هو ضابط الواجب أن فاعله موعود بالثواب والجزاء الحسن وتعريكه موعود بالعقاب طيب وبعد التقسيم الذي اخذناه بالامس اخذنا تقسيم الائمه عليهم رحمه الله حول الواجب وهذا التقسيم مهم جدا لماذا لأن بعض الناس من يخلط بين السنة والواجب من الناس من يخلط بين السنة والواجب لا ليس هذا التقسيم الذي أقصده ليس القسمين ليس واجب عيني وواجب الكفائي الواجب قلنا أن الأئمة اختلفوا في هناك قول الجمهور على أن الواجب هو ايش سنتما الواجب هو الفرض الواجب هو الفرض اما من خالف بهذا من خالف بهذا من خالف بأن الواجب ليس بفرض أبو حنيفة أحسنتم أبو حنيفة عليه رحمة الله خالف قول الجمهور خالف قول الإمام مالك والشافعي وأحمد والقول الصحيح أن الواجب هو الفرض أبو حنيفة يرى أن الواجب هو أدنى مرتبة من الفرض. يرى أن الواجب أدنى مرتبة من الفرض. واضح يا اخوان جزاكم الله خير إذن هذا التقسيم هو ما قسمه العلماء عليهم رحمة الله في تفصيل الواجب طيب طبعا نحن ما اخذنا بالامس كثيرا أمس اخذنا فقط هذا الواجب فقط اخذناه بالامس وقبل ان انتهي باعادة درس الامس بقي شيء حول الواجب قلنا ان الواجب مقسم الى قسمين قلنا الواجب مقسم الى قسمين نعم احسنت ابن الخطاب وفقكم الله واجب عيني وواجب كفائي من يعطيني مثال على واجب العيني؟ من على واجب العيني؟ مثل الصلاة واجبة عينا هل على كل أحد؟ هل على كل أحد واجبة عينا هل هل على كل أحد؟ على كل أحد إختنا خادمة. هل على كل احد ام على من ام على من الواجب العيني على كل فرد على كل فرد يجب عليه ان يتعلم على المسلم العاقل البالغ وهو ما يسمى بالمكلف فقط على المكلف اما غير المكلف فلا يجب عليه الصلاه لا تجب على الكافر حتى يدخل في الاسلام صح وهي واجبه عينا على المكلف وهكذا الصيام وهكذا الحج وهكذا باقي أركان الإسلام لا تجيب على الكافر حتى يدخل في الإسلام وهكذا الصبي وهكذا المجنون لأن القلم قد رفع عنهما طيب من يعطيني مثال على الواجب الكفائي خذناه بالأمس الواجب الكفائي نحاول نقصر بالأسئلة حتى نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله أخذنا بالأمس تقصير الميت وصلاة الجنازة الجهاد في أصله واجب كفائي الجهاد في أصله أول ما فرض الجهاد فهو واجب كفائي أما متى يصبح عيني الجهاد متى يصبح عيني الجهاد في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا داهم العدو بلاد المسلمين وجب على اهل البلد مهاجم عيني على كل فرد قادر مسلم عاقل بالغ وجب عليه يخرج حتى النساء في القول الصحيح حتى النساء يخرجن من غير استئذان وان قال به بعض العلماء لا يخرجن إلا إذا داهم العدو بيوتهن والحالة الثانية إذا استنفر الإمام إمام المسلمين إذا استنفر الناس وجب على الناس أن يستنفروا جميعا وأن يسمعوا طول الإمام ويخرجوا ومن لم يخرج فهو آثم لا شك والحالة الثالثه يكون واجب عيني اذا التقى الصفان اذا التقى الصفان فلا يجوز بعد ذلك الهروب والفرار لان الفرار يوم الزحف من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان شاء الله اذا الجهاد في سبيل الله هذا من ضمن الفروض ومن ضمن الواجبات المقسم حول قضية الواجب الكفائي والواجب العيني طيب قلنا كذلك صلاة الجنازة وتقصيل الميت هذه كلها من الواجب الكفائي كذلك عيارة المريض واجبة على كل مسلم على هل واجبة على كل مسلم لا عيات المريض تجب على طائفة من الناس إذا ذهبوا سقط الإثم على الآخرين تشميط العاطس تشميط تشميط العاطس واجب إلا أنه من الكفاء إذا رد واحد يسقط الإثم عن الآخرين وهكذا يبدو السلام نعم اذا هذا هو درس الامس اخذناه وتوقفنا عند هذه النقطه اليوم ناخذ باذن الله جل وعلا حول اول مسألة من المسائل الاربعه ونحن لحد الان لم نتجاوز المسائل الاربعه لاهميتها وستمر بنا إن شاء الله تعالى من أبقان الله جل وعلا أحياء وبقي للعمر شيء سننتقل إن شاء الله تعالى المسائل الثلاثة وهي كذلك مهمة ويتعتبر أصول عقيدة المسلم المسائل الأربعة أولها العلم صح أول هذه المسائل العلم وسنقف عند العلم كما وعدناكم بالامس سنقف عند العلم كما وعدناكم بالامس الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله عندما ذكر عندما ذكر العلم عرفه بما يناسبه فقال العلم ايش هو هو معرفه الله العلم الحقيقي هو معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة ومعرفة دين الاسلام بالادله هذا ما ذكره الشيخ محمد عليه رحمه الله حول تعريف العلم اما اهل العلم بعضهم عرف العلم بتعريفات اخرى غير هذا التعريف وسنقف عند العلم لأهميته العلم عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قال هو معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أما بعض أهل العلم من عرف العلم فقالوا هو العلم عندكم ورقة وقلم محضرين دفتر وقلم جزاكم الله خير من هذه مسائل مهمة جدا ويتعتبر من البدائيات لمدخل العلم تعتبر هي من البدائيات لمدخل العلم فالعلم عرفه بعض اهل العلم فقالوا العلم هو ادراك الشيء على حقيقته ادراكا جازما العلم هو ادراك الشيء على حقيقته ادراكا جازما هذا هو العلم ان تدرك الشيء أن تعلم أن هذا الشيء حقيقة وليس وهم وليس خيال وليس حلما إنما هو شيء حقيقي ادراكا أي محسوسا أي تحس به إما بالنظر وإما بالسمع وإما بالذوق إدراكا جازما هذا هو العلم الحقيقي واضح يا اخوان مثل في ذلك امثله كثيرة علمنا بأن الله جل وعلا واحد. هل هذا العلم حقيقة أم خيال هل هذا العلم حقيقة أم خيال هذا علم حقيقي لان الله جل وعلا واحد لان الله جل وعلا بين عن نفسه بانه واحد صح بين سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه بانه واحد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله واحد هو الله الذي لا إله إلا هو إذن هذا العلم حقيقي وليس بخيال علمنا بأن السماء فوق الأرض علم هذا حقيقي ولا خيال حقيقي علمنا هذا حقيقي ولا خيال احتفظ بهذا, احتفظ بهذا السؤال بارك الله فيك إذن علمنا بأن السماء فوق الأرض علمنا بأن المطر ينزل من السماء علم حقيقي ليس خير لأنه نتحسسه وندرك, وندرك هذا الشيء حسا صح إذا العلم الحقيقي هو ما يدركه الإنسان حسا إما بالنظر وإما بالسمع وإما بالشم وإما بالذوق كل هذه العلوم حقيقية علمنا بأن النجار يصنع بابا من أمور الدنيا هل هذا العلم حقيقي او خيال؟ علم حقيقي النجار يصنع بابا من خشب الحداد يصنع طائرة من حديد وهكذا فاذا العلم هو ادراك الشيء على حقيقته ادراكا جازما والعلم العلم الحقيقي كذلك هو قائم بالدليل ورافع للجهل العلم الحقيقي كذلك كما عرفه ابن القيم في كتابه المناسل صاحب المناسل يقول العلم ما قام بدليل وايش ورفع الجهل العلم ما قام بدليل ورفع الجهل يعني يريد ابن القيم هنا في هذا التعريف وفقكم الله وركزوا جيدا يريد ابن القيم أن للعلم أن للعلم علامة أن للعلم علامة قبله وعلامة بعده أن للعلم علامة يعني شيء يدلك على العلم الحقيقي أن للعلم علامة قبله وعلامه بعده، فأما العلم، أما علامته علامة العلم قبله ما هو الدليل؟ الدليل هذا علامة العلم قبله، وعلامة العلم بعده هو رفع الجهل، وعلامة العلم بعده هو رفع الجهل. فإذا قام عند الإنسان الدليل رفع عنه ماذا؟ رفع عنه الجهل وهذا مهم جدا كيف يرفع الإنسان عن نفسه الجهل لأن لا يجتمع علم مع جهل في أين واحد لأنه أيش متضادان لا يجتمعان ولا يرتفعان المتضادات لا تجتمع ولا ترتفع فاذا اقول نعم بالضبط احسنت بارك الله فيك النقيضان نعم النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أنا نعم توهمت في ال... نعم بارك الله فيك النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهنا نقيضان الجهل والعلم نقيضان بينهم فرق فالعالم بالتالي ربنا جل وعلا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستهون إذن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان واضح وهنا كذلك في تضاد بين العلم وبين الجهل فكما قلت أن الإنسان العالم الإنسان العالم ليس ليس كالجاهل ولذلك يقول ابن القيم هنا يقول ابن القيم عليه رحمة الله هنا العلم له علامة قبله وعلامة بعده فعلامته قبله ايش الدليل القائم من الكتاب والسنة والعلامة التي بعده ما هو رفع الجهل واضح ان شاء الله ورفع الجهل واجب على فكره ونحن قلنا ان العلم المقصود به هو العلم بالشريعه العلم بالشريعه وهذا واجب على كل مسلم وعلى كل مسلم ان يتعلموا ووجب على كل مسلم وعلى كل مسلم ان يرفعوا عنهم الجهل ولا يعذر الانسان بجهله حين أيش يرتكب حين يرتكب ما يخالف أمر الله جل وعلا ورسوله في قضايا الاعتقاد خاصة والحديث عن العلم حديث جميل يا أخوان وسنقف إن شاء الله تعالى بالحديث عن العلم وأهمية العلم ونحن نذكر هذه المسألة الأولى من المسائل الاربعه ألا وهي العلم. فربنا جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد ها من شيء من هذه الدنيا إلا إيش؟ إلا من العلم. ما أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداده أن يزداده من شيء في هذه الدنيا مثل ما أمره بالزيادة بإيش من العلم قال الله جل وعلا فقل ربي زدني علما وقال ربي زدني علما اذا الله جل وعلا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يزداد من العلم والعلم ايها الاحباب هو الانيس هو الانيس في الوحدة اذا كنت وحيدا فانيسك العلم فانيسك وهو صاحبك في الغربة وهو صاحبك في الغربه به اي بالعلم بالعلم يعرف الله سبحانه وتعالى ويوحد بالعلم يعرف الله جل وعلا وبالجهل ماذا يفعل او ماذا يفعل الجاهل يقف بالله جل وعلا وهو لا يشعر وبالعلم يمجد ربنا سبحانه وتعالى ويحمد ولذلك لا يمنحه الله سبحانه وتعالى لأي أحد إنما يمنحه لمن لا يمنحه هذا العلم ربنا جل وعلا إلا للسعداء ويحبون هذا الدين العظيم ويدافعون عنه يمنحهم الله سبحانه وتعالى العلم ويحرم منه نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية والعافية الأشقياء ولذلك جاء في الصحيحين جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين من يولد الله به خيرا يفقه في الدين لذلك يقول العلامه ابن باز رحمة الله عليه يقول يعني شارحا لهذا الحديث يقول فمن لم يتفقه في ديني ما أراد الله به خيرا من لم يتفق في الدين ما أراد الله به خيرا وهذه مصيبة وطامة كبرى أن إنسان يعيش بين العلم وأهل العلم ولا يتعلم لأن الله ما أرد به خيرا فهذه من أعظم المصائب والطامات التي يمر بها المسلمون ابتعدوا عن العلم وعن اهل العلم وعن مجالس العلم فالاسب الشديد الجهل قد عم وطن على كثير من المسلمين لا يميزون بين الواجب وبين السنة ولا يميزون بين الهدى والضلال ولا يميزون بين الخير والشر سببه الجهل والابتعاد عن العلم وهذا العلم أيها الأحباب يحتاج منا إلى صبر ويحتاج منا إلى جهد ان نجاهد انفسنا جهادا صحيحا ولا نتجبر ولا نعجز من طلب العلم حتى وان طال بنا المقام لذلك نتزود من العلم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وصاحب العلم في قلبه نور وهذا النور يظهر على لسانه ويظهر على جوارحه ويظهر على وجهه صاحب العلم في قلبه نور وهذا النور يظهر على لسانه وعلى وجهه وعلى جوارحه حين ينطق وحين يتكلم وهو محبوب بين الناس وقبل ذلك هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى وما دام الناس على علم وعلى بصيره من دينهم فاعلموا أنهم على هدى فالإنسان ما دام على علم فهو على ايش على هدى لانه لا يضل عن الطريق الصحيح الا الجاهل انتبهوا بارك الله فيكم لا يضل ولا يسلب طريق الضلال الا الجاهل الجاهل في شرع الله سبحانه وتعالى وفي دينه أما العالم والذي يطلب العلم ويتزوج من ويتزود من العلم فهو على هدى من ربه جل وعلا وهذا العلم إنما يقبض بقبض العلماء وربنا سبحانه وتعالى قد رفع قدر العلم ربنا جل وعلا قد رفع قدر العلم ورفع اهل العلم رفع الله جل وعلا قدر العلم ورفع سبحانه وتعالى اهل العلم فقال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم نقول رفع الله سبحانه وتعالى العلم والذين قوتوا العلم درجات يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا يستوون ولو نظرنا وتأملنا كيف قرن الله سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة وبشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى الله جل وعلا هو اول من شهد على نفسه بالوحدانية عجيب بدا يسأل عندي انقطاع سبحان الله كل شوية تعطيني يأتينا مؤشر بالانقطاع ما في ظاهر البالتولك في خلل اليوم فيما يبدو وانا سأنتهي ان شاء الله سأنتهي من الدرس ما بقي شيء بقي ست دقائق تقريبا فربنا جل وعلا شهد على نفسه بالوحدانيه وكذلك شهد له ملائكته الكرام بانه هو الواحد الاحد وسبحانه وتعالى وقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته ما أعظم أهل العلم وما أعظم شأنهم في شريعتنا فقال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طائما بالله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكما قلت أيها الأحباب أن هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبض هذا العلم يستمر وينتشر بين الناس ولكن متى يقبض العلم ومتى يقف العلم بقبض العلماء لأن العلماء هم الذين ينشرون العلم والعلماء هم الذين هم ورثة الأنبياء كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ان الله اعن ينتزعه من اين من العباد ولكن ايش ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا فظلوا واضلوا والمصيبة الكبرى أن او يقول على الله بلا علم هذه من اعظم المصائب ومن اعظم البلايا. بل هي الطامة الكبرى بل القائل على الله بلا علم اسمه أعظم من الشرك بالله جل وعلا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين قال الذي يشرك بالله جل وعلا فشركه على نفسه اما الذي يقول على الله بلا علم فاثمه عليه وعلى غيره يعني اسمه متعدي لغيره وهو الذي ينشر والعياذ بالله بين الناس قولا على الله بلا علم وهذا من اعظم المصائب من مشرك فشركه على نفسه وإن كان الشرك عظيم فهو أكبر الكبائر وصاحبه متوعد إذا مات عليه بالنار مباشرة أما القائل على الله بلا علم والعياذ بالله فهو ينشر الشرك وغيره واضح كما قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وإيش؟ وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون انظروا إلى المقارنة كيف قرن الله جل وعلا القول عليه بلا علم بالشرك به سبحانه وتعالى والقائل على الله جل وعلا بلا علم فقد اتبع الشيطان هو وساوس الشيطان قال الله جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الناس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 مسألة العلم في غاية الأهمية كيف نتربى على العلم كيف نصبر على طلب العلم ولذلك عندما جاء في الحديث الصحيح كما هو في صحيح مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند جيد من حديث الصفوان بن عسان, عسان المرادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد متكئ متكئ على برد له أحمر يقول فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم إني جئت أطلب العلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم يقول له عليه الصلاة والسلام إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها إن طالب العلم تحفه الملائكه بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب الله اكبر ما اعظم هذا الفضل ما أعظم هذا الخير إن طالب العلمي تحفه الملائكة باجنحتها ثم يرقب بعضهم بعض الملائكة حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب وميز أهل العلم عن غيرهم صاحب العلم هو المتوكل على الله جل وعلا وصاحب العلم هو الذي يأخذ بالأسباب الشرعية وصاحب العلم قد أعرض عن الدنيا صح قد أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة لأن العلم يعلمك المسائل الأخروية وحتى المسائل الدنيوية ولكن لا تتعلق القلوب بالمسائل الدنيوية إنما القلوب يجب أن تتعلق بالمسائل الأخروية في يوم الآخر في الجزاء في العقاب في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال عن الكافرين قال يعلمون اسمعوا الايه وركزوا معي جيدا قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم على الاخره هم غافلون صح هم يعلمون عندهم علم ولكن علمهم اين سخروه في امور الدنيا فقط فإذا ماتوا خلاص إذا ماتوا انتهى فقاصر على الدنيا ثم يأتون يوم القيامة أيش وهم عن الآخرة هم غافلون وربنا جل وعلا يقول في آية أخرى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها, منها عموم لذلك اوصي نفسي واحبتي في الله بان يسلكوا هذا الطريق الذي هو قش باب من ابواب الوصول الى الجنه باب من ابواب الوصول الى الجنة كما جاء في الحديث الصحيح من حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم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 ورثت الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذا هو الطريق الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فنسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا طريقنا إلى الجنة ونسأل الله جل وعلا يفتح على قلوبنا من العلم النافع. ثم أختم حديثي بعدم الإعراض عن العلم. وهذه المصيبة. رب ربما الناس يندفعون في أول وهله للعلم ويجلسون ويحبون العلم في أول يوم أو يومين أو ثلاث أو اسبوع ثم تجدهم بعد فترة يعرضون عن العلم ويتكاسلون عن العلم. وحقيقة لا يريدون أن يجلسوا في مجالس العلم وهذه مصيبة ترى هذه مصيبة ثانية من مصائب هذه في هذه المسألة كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أولئك الثلاث وكيف بين حالهم عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه جالس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر أقبل في المسجد ثلاثة نفر رجال فأقبل اثنان وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما ذهب هؤلاء وانتهى المجلس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن أولئك الثلاث فاما احدهم فراى فرجه فجب تسلفيه اما احد هؤلاء الثلاث راى فرجه فجلس خلفهم يعني ان أن يتخطى الرقاب وأن يشغل أن الإنسان لا بد أن يكون عنده حياء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب في يوم الجمعة وهكذا عند مجلس الناس لطلب العلم لا تتخطى الرقاب فتشغلهم وتؤذيهم فلذلك هذا الرجل جلس على استحياء خلف الصف أما الثالث ماذا فعل فأدبر ذاهبا فلما فرغ النبي صلى الله عليه النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله الله اكبر فاما احدهم فآوى الى الله فآواه الله واما الاخر فاستحيى فاستحيى الله منه واما الاخر اي ثالث فاعرض فاعرض الله عنه وأما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه إذن هذا الحديث يرشدنا ويدلنا دلالة واضحة بعدم الاعراض عن طلب العلم وعن مجالس العلم إلا لحاجة ضرورية يخرج الإنسان عن مجلس العلم من غير حاجة فالأصل أن تبقى والاصل أن تؤوي إلى الله جل وعلا حتى يؤويك سبحانه وتعالى عندك والأصل كذلك أن تستحي بطلب العلم أن لا تتخطى رقاب الناس وتأذي من جلس لكي يستمع فأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في طرح لهذه المسألة المهمة وهي أول المسائل الاربعه هي أول المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد عليه رحمة الله هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير وإن أطلت قليلا تجاوزت الوقت أكثر من وقته المحدد لأهمية المسألة ولأهمية لا بد من طرحها بتفصيل حتى نفهم ما معنى العلم الحقيقي ونحن بصدده ونحن في هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمامها نحن تكل العلم ونحن ما فتحنا هذه الدوره إلا للعلم والازدياد من العلم ونسال الله ان يعلمنا واياكم والإخلاص ان نجعنا واياكم مخلصين انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين